تصطف عطر العسل بالمر Słuchaj, فيه عمر برات, انت علمت الحرير اجرح عودت العيون تجرح علمت الحرير اجرح W ja robię, ja la, la, narobię, أشرح قتنا كلنا عود كلنا كل العدل بالمر كل العدل Oh, <laughs> الوردي حجمته على الهنا يعدي يا لو نصي بالوردي حجمته على الهنا يعدي. هتندم حين تلين بعدي ودي بالله ليه أيضي هتندم حين بعدي بدوني الفرحه ما بتدي غيري هل نسمى ما بدون